وَحَسِبُوا أَن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا تَمَتَّعَ بِاللَّهِ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِثْرَاء لا عبود الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤواه النار ومال البالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمثن الذين كفروا منهم لا يمسسنا الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله هو الغفور الرحيم ملمت حبل مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل